ولا حياة ولا نشورات، وقال الذين كفروا إن هذا إلا أفكون افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلم وزورا.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 ал fossi ja чисkunика tuulia, t春ina sesohn будет he Philip. 衡 uniskaan tai taulia sa فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ أَجْعَلَ خَيْرًا من ذلك جنات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 سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا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 لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعده مسؤولا ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله شُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ ما كَانَ لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم ما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا